اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب احكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء. إلی بل وكم أيكم أحسن عملا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 صدرك أن يقولوا لولا لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى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 الذين يصدون عن سبيل الله ويدغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري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 حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساه إن ربي لغفور الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْنِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ نَقُونُ إِلَّا اَتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِي وتشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنصرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها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 إن ربي على كل شيء حفيظ، ولما جاء أمرنا نجئنه دون والذين آمنوا معه برحمت منا ونجيناهم من عذاب غليظ، وتلك عاد.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 إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قل كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك من تَدْعُونَا إِلَٰهِ مُرِيبَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن ربي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَجِّينِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي وَلَا تَخْسَرُونِ وَيَا قَوْمِ هَذِهِنَا قَدْ أَلْلَهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيهِ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة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 قالت يا ويلت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا رشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت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 تُرْسِلُ نَالُوطًا سِئَ آبَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَلْ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 إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء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 وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُ النَّاسَ أَشْيَاعَهُمْ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَّ عَلَيْكُمْ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 وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخدتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط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 وكذلك أَخْذُ ربك إذا أخذ القراء وهي ظالمة إن أخذهم أليم شديد إن في ذلك لا لمن خاف عذاب الآخرة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 فَلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمُوَفِّيِهِمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختل ففيه ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريبة وإن كل اللام ما ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغل إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكمن وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ أَثُمَ لَا تُصْرُونَ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيْنِ نَهَارٍ وَزُلَفَةٍ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبَنَ السَّيِّئَاتِ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 الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظروا